تحييتهم يوم يلقونه سلام تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أدرا كريما وأعد لهم أدرا كريما يا أيها النبي إنا لَنَاكَ شَهِيدًا لَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل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 وِئِذْ نُقِنَ لَاتِفُمْ مَطَلَّقْتُمْ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُمْ مِنْ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 ترحوهن تغاحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الله أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك, وما ملكت يمينك مما آفاه عليك وبناك عمك وما ملكت يمينك منا أخاء الله عليك وبناك عمك وبناك عمك وبناك عماتك وبناك خالك وبناك خالاتك وَبَاتِ عَ فِكَ وَدَنهاتِ عََّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خاتِك وَبَناتِ خلَاتِكَلَاتِهَا جَمَّمَعَكَ وَمرَأةَُّ مَِةَن إ وَهَبَتْ نفسها مَتَىٰ نَادَىٰ خَالِدِي كَرِيلَا كِي هَ جَمْعَ مَعَ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ أُهْدِيَتْ نَفْسَهَا إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أن ووهبت نفسها للنبي من ارادا نبي يؤنسك حارثة لَكَ كارثة لك من دون للمؤمنين كارثة قد علمنا مَا فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرد قد وَكَانَ الله غَفُورًا اللَّحيِيمَا وَتَانَ الضغ غَفورًا اللهَّ